اللهم صلّى الله عليه و سلم و آیة مُوسَى He's gone. قاتل أن لا تقاتلوا، <تصفيق> قالوا ما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله، وَقَدْ أُحِلَّ أَلَمْ نَقْتِي بَعْلِهِ مُلْقِطَ لُسَّةٌ وَلَهُ قليلا منهم